Bismillahi r Yasin. Ve Al Hakim. İnne Mursalin. Ala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 وَمَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ وَجَعَلنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ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 اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل موسى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بِثَالِثٍ فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء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 İnna t-tayyırna bıkum, lâ illa m-tetûnunurjumanıkum, vâle yemessanıkum minâ âzab alîm. Çalı t-tayyırkum, maqum, âin zükkertum, belâtum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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِ الشَّفَاعَةِ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ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 نا مِن نخيله وأعنبه وأعنبه وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ يشكرون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 وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهِ إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا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 ذو بحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون